خوفا من حوادث السرقة والقتل بل تقع الجريمة أحيانا في تلك البلاد في النهار أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب أسأل الله أن لا يحدث ذلك أحسنت فالحياة لا تساوي شيئا بلا أمن أدام الله علينا نعمة الأمن آمين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 كم رجلا سرق الأموال ثانيا في أي بلد وقع الحادث ثالثا كم راكبا في الطائرة رابعا أين هبطت الطائرة خامسا ماذا ركب الجنات بعد الطائرة سادسا أين ذهبوا بالأموال